بوك تو تريدست اي ثلاثة وثلاثون ثلاثة نا جلزنیци في محطة القطار في محطة القطار كادا پولا سليديي فوز متى يسافر القطار التالي إلى برلين متى يسافر القطار التالي إلى برلين كادا بولازي فوز زا باريز. متى يسافر القطار التالي الى باريس متى يسافر القطار التالي الى باريس kada polazi sljedeći voz za London متى يسافر القطار التالي الى لندن متى يسافر القطار التالي الى لندن وكم ساعه ينطلق قطار لوارشاو في أي ساعه يسافر القطار الى وارشو في اي ساع يسافر القطار إلى أورسلز و calculatedه؟ في اي ساع تنسفر القطار إلى هورسل؟ في أي ساعت يسافر القطار إلى ثvesتاظهم؟ في أين ساعت يسافر القطار إلى validation؟ في اي ساعه يسافر القطار إلى بودابست في اي ساعه يسافر القطار الى بودابست اختي اخي لا من فضلك تذكره سفر الى مدريد من فضلك تذكره سفر الى مدريد Htjela bih voznu kartu za prag. Min fadlik, safar ila brag. Min fadlika, safar ila Praž. Htio, htjela bih voznu kartu za Bern. Min fadlik, tazkirat safar ila Bern. إلى برن kada stiže voz u متى يصل القطار إلى فيينا متى يوصل القطار إلى فيينا kada stiže voz u متى يصل القطار إلى موسكو متى يصل القطار إلى موسكو kada stiže voz متى يصل القطار الى امستردام متى يصل القطار إلى امستردام moram li presiedati هل ينبغي علي أن ابدل القطار في السفر هل يجب علي أن ابدل القطار في السفر s kojeg kolosijeka kreće voz. Min e rasifin juhadirul Min e rasif juhadir elqitar. Imali kola za spavanje u vozu. He tužad u naumin namin Bilkitar? He tužed arabat nom Bilkitar. Htjela bih samo vožnju u jednom pravcu do Brisela. Min fadlik, tazkirat zahab faqat ila Bruksel. Min zahab faqat ila Bruksel. Htio, htjela bih povratnu kartu do Kopenhagena. Min fadlik, tazkirat zahab wa awda ila Kopenhagen. من فضلك تذكره ذهاب وعوده الى كوبنهاجن koliko košta mjesto u kolima za spavanje bikam isrir fi arabati noum bikam al sarir fi arabati